الدرس الثاني الكوارث الطبيعية واحد استمع إلى العبارات الآتية فأعدها ثم اكتبها في دفترك الزلزال الفيضان الجفاف الأمطار أضرار الكوارث المد البحري العاصفة البركان